بسم الله الرحمن الرحيم 122. إذا السماء فطرت 123. وإذا الكواكب انتثرت 124. وإذا البحار فجرت 125. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها سَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 117. يعلمون ما تفعلون 118. إن الأبرار لفي نعيم وإن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وَمَا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 113. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله